50 languages 25, 25. 25. <تصفيق> في المدينه في المدينه me gustaría ir القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار مغردرية علىيرport أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطار مغريةنا سنتر الأيووتات أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. <م باتجا لستسيو> كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ <باتجا لسنتر دا لصيوت> كيف أصل إلى المطار؟ <باتجا لسنتر دا لصيوت> كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف اصل الى وسط المدينه ام فا فالتا اون تاكسي احتاج لسياره اجره احتاج, لسيارة أجر. أحتاج M'agradaria llogar un cotxe. Aquí teniu la meva targeta de crèdit. Aquí teniu el meu permís de conduir. هنا رخصة قيادتي هنا رخصة قيادتي كيسو دافيزيتا ا لا ماذا يوجد في المدينة ليورا ماذا يوجد في المدينة ليرا باجي ا لا سيوتاد بيلا اذهب الى المدينة القديمة اذهب إلى المدينة القديمة فاسي قم بجوله في المدينة قم في المدينه باجي آل بورت اذهب الى الميناء, اذهب الى الميناء. قم بجوله في الميناء قم في الميناء Quines altres atraccions turístiques hi ha? M'haza baqia min ma'alima jadira'tin bilmushaheda gaira thalik? M'haza baqia min ma'alima jadira bilmushaheda gaira thalik? Please go to www.fiftylanguages.com to download the latest version.